فهنيئا لمن صبر وصلى لله وشكر هنيئا لمن تلى كتاب الله آناء الليل وأتراف النهار وناجاهوا واستغفره بالأسحار هنيئا لمن رجاهوا ودعاه ايها الاحبة في الله في كل مكان ايها الصائمون القائمون الشاكرون الذاكرون يا من صمتم وقمتم وخشعتم ودعوتم هنيئا لكم هنيئاً لمن صام رمضان ايماناً واحتساباً فغفر له ما تقدم من ذنبه هنيئاً لمن قام رمضان ايماناً واحتساباً فغفر له ما تقدم من ذنبه هنيئاً لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه هنيئا لمن فطر فيه صائما وأطعم جائعا وأعطى سائلا هنيئا لمن أحسن إلى يتيم وادخل الفرحه الى قلب مسكين هنيا لمن اتم فريضته وختم عبادته هنيا لمن تقبله الله في رمضان ايها الاخوه والاخوات يا من تشاهدون هذه الصورة الحية من هنا من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة وبهذه الاعداد الكبيرة التي تفدوا الى رحاب المسجد الحرام منهم الطائفون والعاكفون والراكعون ومنهم من يرفع يديه ابتهالا الى المولى عز وجل بان يتقبل منه صيامه وقيامه وان يكتبه من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الكريم ايها الاحبة في الله في كل مكان رويا ان عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه كان ينادي في اخر ليلة من رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه ماذا فات من فاته الخير في رمضان؟ وَأَيُّ شَيْءٍ أَدْرَكَ مَنْ أَدْرَكَهُ فِيهِ الْحِرْمَانِ أيها الإخوة والأخوات ونحن هنا في رحاب المسجد الحرام وهذه الخدمات المتوفرة وهذه الجهود الجبارة التي يعمل عليها كل من يهتم وكل الاجهزة الحكومية ومنهم رجال الامن الذين يقومون بالتنظيم الدخول والخروج الى رحاب المسجد الحرام وأيضا الكشافة الذين أيضا يساعدون في تنظيم السير داخل وخارج المسجد الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهم الاجر والثواب وان يسدد خطاهم والجهود ايضا متصلة فهناك العديد من الشباب الذين يقومون بإفطار الصائمين هنا في رحاب المسجد الحرام الآن تقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاه حي على الفلاح قد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 أَقَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 Allahü akbar Allahü akbar Allahü akbar Elhamdülillahi Rabbil alamin Ar-Rahman ar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 فَادْعُ بِمَا تُؤْمَر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتي اكمال يقين واعبد ربك حتى الله اكبر الله اكبر سنع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد All oh. right.